صلاة جهائية والمجتهدي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت محيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملينة على إله يوم الدين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين من أهل السماوات والأرضين ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا ذو القدر العلي والفخر الجلي ببكر وعمر ومثمان وعلي وعلى أيها الأربعة المجتهدين والتابعين لهم يحسن إلى يوم الدين احشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراهيم